قد أسلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت هدو بقواها إذ انبعت أشقاها فقال لهم رسول الله آخة الله وسقياها فكذبوه فعقرها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فثوا ولا يخاف عقبا